طفلا ثم أشدكم ومنكم, من ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض ل العمر لكي لا شيئا وترى ا ل أ ر ض ه ا م د ة ف إ ذ ا انزلنا عليها الماء ت ز ت وربت وانبتت من كل زوج بهيج وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان ا ل س ا ع ة ذاتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور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 ع ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف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 إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار أ ن إ ا ل ل يفعل م ي ي د فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ل يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يهيئ ر وكذلك ل أ ز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 ا الله على كل شيء شهيد أ ل م تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن العذاب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 و خ ل و ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار أ ن ه ج ا ت تجري ت ت من ح الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون من ولباسهم فيها حرير وهدو الى الطيب من القول وهدو الى صراط الحميد إن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 ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أ ل ي م واذ دوتنا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهر ي بيتي, وطهير بيتي يلق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 فانها من تقوى الخلود لكم فيها منافع إ ل ى اجل م س م ى ثم محلها إ ل ى البيت العتيق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 ا ل ق ا ن ع و الله لحومها ل ر ن ا ه ا ل ك م ل ع ل ك م ت ش ك ر و ن لن م ن ا لقومها لقومها س خ ر ه ان لكم لتكبروا الله على ل هداكم ما م وبشر ح ي ن إن الله يدافع عن الذين آ م ن و ا إن كل خ و ا ن ك ف و ر أذن ل ل ذ ي ن ي ق ا ت ل و ن ب أ ن ه م ظ ل م و وإن ا ل ل ه ع ل ى ن ص ر ه م لقدير ا ل ذ ي ن أ خ ر ج و ا م ن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 ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز الذين إ ن مكناهم في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا وآته ا ل موسوعه أ ب النابلسي م ع ر و ف للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ي ن ك ذ ب و ك فقد كذبت قبلهم قوم نوح و ع ا د وثمود وقوم إ ب ر ا ه ي م وقوم لوط و أ ص ح ا ب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم أخذ فكيف كان موسوعه ي ر من ق ا ل ن ا ه وهي ا ا ل م ة ف س ي خاوية ع ل ى ع ل و ش م الاسلاميه فهي و وقصر موسوعه النابلسي أ للعلوم و ق ن آغان بها أو ي س ع و ن ب ه ا فإنها ل ا ت ع س ل ب ص ا م ي ن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 لهم مغفره ورزق كريم والذين سعوا في آ ي ا ت ن ا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إ ل ا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته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 ليدخلنهم مدخلا يرضونه و إ ن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب ب ه ثم بهي عليه لينصرا م و س و ن ه ا ر في ا ل ل ل ي و أ ن ا ل ل ه س م ي ع بصير ذ ل ك بأن ا ل ل ه هو ا ل ح ق و أ ن م ا يدعون من دونه هو من ا ل ب ا ط ل وأن الله ه و ا ل ع ه ا ل ك ب ر تر فلم أ ن ا ل ل ه س ز ل من ا ل س م ا ء ماء ا فتصبح ل أ ر مخضرة ض إن ا ل ل ه ل ط ي ف خبير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 وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور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 فبدلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه في ما كنتم فيه تختلفون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 في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل افانبئكم بشر من ذلكم أن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 قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا, وتكونوا شهداء على الناس فأقيم